الآن صلاة وقيام يثابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنه الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا بينوا فانالك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّنَّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 ومثَلُ الَّذينَ كفَروا كَمثَلِ الَّذينَ يَنعقُ بِمَا لا يَسمعُ إلَّا دُعاءً ونِداءً صُمُّ بُكْمٌ عُمِيٌّ فَهُمْ لا يَعقلونَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُلُّ مِن الطِّيباتِ مَا رَزقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتمْ إِلَيَه تَعْبُدونَ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 ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ليس البر أن تولوهكم قبل ليس البر أن تولوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دُوْنَ طُرْبَةٍ وَالْيَتَمَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابٍ وَفِرْرِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُرْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة إياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية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 Inna Allahu gafur Rahim. Allah. Allah akbar. Wa alaykum wa rahmatullahi. as alaykum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 غير المغضوب عليهم آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات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 ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آ... كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 إن الله يحب المحسنين. الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله.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 اتِمّوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله الله أكبر الله السلام عليكم السلام عليكم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظلين آمين. آمين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى, واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم وَيْلٌ لِّلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا َذَّالِينَ آمِينَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخلطونهم فإويل تخلطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركته ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشركه ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن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 ولا يحل لهن أن يبتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبلولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْقَلَاقُ مَرْوَتَانِ فَإِمْسَكُوا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُوا بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا تَيَتُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَن يَخَافَ إلا أن يخوفا أن لا ما حدود الله فإن خفتم أن لا ما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 وَذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ عِقْرُوبِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُونَ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَقْتُهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلِصُحْمَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقُودَ نِكَاحٍ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْرَمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكبر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 والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاعوض بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوه حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم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 والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم, إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسىتم إن كُتِبَ عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا، فلما كُتِب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بقولهم.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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله, الله أكبر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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.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 من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتنو ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلة ولا شفاء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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم, يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولائك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ طَمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُمْ إلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ ثُمَّ جعل عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم الله الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه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 مثل الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أربت السبع في كل سقلة مئة حبة والله يضاعف لما يشاء والله واسع عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أمر فقومنوا ولا أدن لهم أجرهم لَهُمْ ربهم لهم رَبِّهِمْ عهد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصدها وابل فضل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُنِّيَّةٌ ضُعَفَا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَاقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله أكبر, الله أكبر.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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هيه وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر سميع الله لمن حمده ربنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلفلك الحمد على ذلك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يدل من وليت ولا يعز من عاديت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 اللهم فاجعلنا فيه من عتقائك من النار اللهم اعتق, اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقومه إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي بلاد الشام اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم تقبل شهداء اللهم ارحم موتاهم اللهم فك أسراهم اللهم احفظ أموالهم وأعراضهم اللهم اجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد اللهم شتد شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيز اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحقيق كتابك بسنن نبي رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم من ارادنا وبلا دنا وامنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدميره تدميرا عليه واجعل تدميره تدميرا عليه اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهداك فهديته.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 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الله, الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام